إذ يغشى السدرة ما يغشى ماذا غل البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزة وبنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا انقسمت ضيذا إن هي إلا أسماء ثم يتموها ثم يتموها أنتم آباءكم ما أنزل الله بها من فضائل إيتبعون إلا الضن وما تهوى الأنفس ونقد جاءهم من ربهم الهدى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 ان الذين لا يؤمنون بالآخره لا يسمون الملائكه تسميه انثا وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فاعرب عما تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا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 أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وذر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن فعيه سوف يرى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 وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمًا هُجِرَ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأَهْوَى فغشها ما غش فبأي آلاء ربك تتمار هذا نذير من النذور الأولى أذفة الآذفة أذفة الآذفة ليس لها من دون الله كافه ليس لها من دون الله كافه أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ